book 2 36 36 36 sarvajanik parivahan al-muwasalat al-ammah al-qareeba al-muwasalat al-ammah al-qareeba bus kahan rukti hai اين موقف الباص الحافله اين موقف الباص کون سي بس شهر جاتی ہے اي باص الذي يذهب الى وسط المدينه اي باص الذي يذهب الى وسط المدينه مجھے کون سي بس لینی چاہیے اي خط الذي ينبغي ان اخذ أي خط الذي يجب أن آخذه؟ كم मुझे بدلنا پڑےगा؟ هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ هل يجب أن أبدل الباص في السفر؟ مجھے کہاں بدلنا پڑےگا؟ أين ينبغي أن أبدل الباص؟ أين يجب أن أبدل الباص؟ ट कितने का है बिकम तफर बिकम तस्कर सफर शहर तक बस कितने बार रुकती है कम आदतफल मीनाफ हता आपको यहां उतरना चाहिए यम बगी अंतंजिला हुना यजिब एंड तंजिल हुना आपको पीछे उतरना चाहिए यम बगी अंतंजिला मिनल खल्फ यज एंड तंजिल मिनल खल्फ अगली मेट्रो पांच मिनट में आएगी अलमित्रो तेरी سيصل خلال 5 دقائق المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق اجلي ترام 10 مينيت مي من ااييغي الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق اجلي باس 15 مينيت مي من ااييغي الباص التالي سيصل خلال خمسة عشر دقيقة. الباص التالي سيصل خلال خمسة عشر دقيقة. آخر مترو كب هي متى يسافر آخر مترو متى يسافر آخر مترو آخر ترام كب هي متى يسافر اخر ترام متى يسافر اخر ترام يسافر اخر باص कब है متى يسافر اخر باص متى يسافر اخر باص کیا اپ کے پاس ٹکٹ ہے هل معك تذكره سفر هل معك تذكره سفر؟ ريكت جي نہیں میرے پاس نہیں ہے۔ لا لا يوجد معي. تذكره سفر؟ لا ما معي. پھر اپ کو جرمانہ بھرنا ہوگا. اذا عليك ان تدفع غرامه. اذا عليك ان تدفع غرامه.